لَمْ <تصفيق>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 وَلِلْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثٌ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُوَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من مذير الا قالوا اترفوها ان ما وجدنا اباءنا على امة وان على اثارهم مقتدون قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلتم به كافرون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 مَتَاعٌ وَاحِدَةٌ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أن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 وإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون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 وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الا خلاء يومئذ بعضهم لبعض ندون الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا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 رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضون ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء الهو